إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم خافوني إن كنتم مؤمنين عرفنا أن هذا الباب مكمل لي الباب السابق حيث ذكر المحبة ثم أردفه بما يتعلق به بالخوف وبين المصلف رحمه تعالى أن الخوف على, على ثلاثة اقسام والمراد به هنا خوف السر وخوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع وذكر آيتين ثم أو ثلاث آيات ثم ذكر حديثا بسعيد وهو الموقف الذي وقفنا عنده قال رحمه تعالى وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كما ذكرنا سابقا رواه أبو نعيم من والبيهقي والبيهق به بمحمد بن مروان السدي وقال الضعيف وفي التقريب متهم به بالكذب وفيه ايضا عطيه العوفي أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين وقال ضعفوهم وعفوه ينسبوه إلى الى الضعف وموسى بن بلال قال الأزدي الساقر الحديث اسناده ضعيف لكن معناه صحيح معناه صحيح قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله عرفنا أن الضعف بالضم في لغة قريش وبالفتح في لغة تميم ضد القوة والصحة ضد القوة والصحة وبضدها تتبين الأشياء يعني عرف الضعف بضده فالمضموم مصدر ضعف ضعفا كقرب قربا والمفتوح من باب قتلا قال واليقين ضد الشك كمال الإيمان كأنه قال إن من ضعف الإيمان إن من ضعف الإيمان أراد أن يميز أو أن يبين بعض علامات قوة الإيمان وبعض علامات ضعف الإيمان. فبالمنطوق ها الضعف، وبالمفهوم يدل على الكمال. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إذن من كمال الإيمان عكس هذه الصفة. فبالمنطوق يدل على ماذا؟ على الضعف. وبالمفهوم عكس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على على الكمال. واليقين ضد الشك كمال الإيمان وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اليقين, اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان روى عنه مرفوعا ولا يثبت ويدخل فيه أي في اليقين تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا فإن استطعت أن تعمل بالرضى في اليقين فافعل فان لم تستطع فان في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وفي روايه كذلك فيها ضعف يا رسول الله قال يا رسول الله كيف او قال يا رسول الله كيف اصنع باليقين قال ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك فمن ضعفه ان تؤثر رضاهم على رضا الله تؤثر يعني تقدم أن تقدم رضا الناس على رضا الله تعالى حيث إذا حصل التعارض بين الأمرين بين الحالين وقدم رضا الناس على رضا الله تعالى هذا من علامة ضعف الإيمان قال أن تؤثر رضاهم على رضا الله فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور توافق الناس يعني على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم فلولا ضعف اليقين لما فعل ذلك لولا ضعف اليقين الايمان لما فعل ذلك وذلك لانه لم يقم بقلبه من اعظام الله واجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك قد يصل إلى الشرك الأكبر وقد يكون صغرك وقد يكون الشركه أصغر قد يكون شركا في الإرادة والنيه الذي يعبر عنه ب بالشرك الخفي شرك فيه في النيات لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الخالق يعني آثر رضا المخلوق على رضا الخالق هذا لا يخرج عن كونه شركا فطع النظر عن نوع الشرك لا يخرج عن كونه شركا وتقرب إليه بما يسخط الله ومن قوي إيمانه هذا بالمفهوم اثر رضا الخالق على رضا المخلوق قدم رضا الخالق جل وعلا على رضا المخلوق فحصل له رضا الله ورضا المخلوق يعني علم أن الله وحده هو النافع الضار وأنه لا معول إلا على رضاه فلا يهاب أحدا ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من من جهته إذا إن من ضعف اليقين من هذه لي للتعبير. يعني ما ذكره بعض مما يؤثر فيه في اليقين فيضعفه كن ضعيفا. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. باهنا للعور بسخط الله يعني غضب الله تعالى. أن هنا أن ترضي الناس أنما دخلت عليه في تأويل مصدر تأويل مصدر أي إرضاء. إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين من ضعف اليقين وليس محصورا فيه في هذه العلامة وهذا السبب بل ثم آخر. قال وان تحمدهم على رزق الله وان تحمدهم هذا معطوف على قوله ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم اي تحمد الناس تحمد الناس على رزق الله اي على عطاء الله تعالى ويدخل فيه الحمد هنا يدخل فيه المدح يدخل فيه المدح فالمراد وصف المحمود بالكمال ولا يشترط فيه المحبه والتعظيم لان الحمد وال والمدح كل منهما وصف المحمود بالكمال كل منهما فيه ثناء وحينئذ متى يكون حمدا ومتى لا يكون حمدا إذا كان مع الوصف بالكمال والثناء إذا اقترن به التعظيم والمحبة فهو حمد وإن خلا فهو ماذا فهو مدح قد تمدحه شخصا ولا تحبه تبغضه صحيح أو لا لكن تمدحه لأمر ما ولكن لا تحمده إلا إذا أحببته وعظمته وكل منهما ماذا ثناء باللسان ونحو ذلك وأن تحمدهم الحمد المطلق ناسيا المسبب لأن النص دل على ماذا؟ على أن من اسدى إليك نفعا أو خيرا من الناس فشكرته صار ماذا؟ شكرا لله تعالى صحيح او لا؟ حينئذ هنا وأن تحمدهم على رزق الله متى يكون مذموما من علامات ضعف اليقين إذا نسي المسبب الحقيقي فمن أزدى إليك معروفا فالله تعالى هو الذي يسر لك ذلك حينئذ تحمده مع ملاحظة ماذا؟ أن الذي يسر ذلك على يد هذا الشخص هو الله عز وجل إن نسيت ذلك دخلت في الحديث قال هنا وأن تحمدهم على رزق الله قال وتشكرهم ووتشكرهم على ما وصل إليك من أيديهم أي من رزق الله بأن تضيفه إليهم تضيفه إليهم وتحمدهم عليه وتنسى الله عز وجل هذا القيد هنا هذا القيد وتنسى الله عز وجل لماذا؟ لأن هذا من قبيل السبب والمسبب سبب والمسبب فهؤلاء الناس الذين اوصلوا إليك هذا الرزق إنما هم أسباب وقاعدة الأسباب هنا ماذا؟ عدم التفات إليها بالقلب هذا الأصل وإنما تتعامل معها بالظاهر قال وتنسى الله عز وجل فإن المتفضل في الحقيقة هو الله الذي قدره لك وأوصله إليك على يد فلان من الناس وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا لأن من حكمة الله تعالى الكونية أنه ربط الأسباب بمسبباتها وليس ثم ما يكون مسببا بلا سبب وإنما قررنا هذا بذاك وقد يوجد السبب ولا يترتب عليه مسببه يعني السبب قد يكون تاما قد يكون تاما يبذل ما كتبه الله تعالى عليه وله. ولكن مع ذلك لا يترتب عليه المسبب لماذا؟ لأن الله تعالى ما أراد ما اذن بمعنى أن السبب قد يوجد ثم قد يؤثر لكن بتأثير الله تعالى لا بذاته فالأسباب مؤثرة صحيح أو لا تأكل تجوع وتأكل خبزا يشبعك او لا يشبع أثر او لا أثر عنئذ تأثيره بقدر الله تعالى ليس استقلالا بذاته منفكّن عن عن قدرة الله تعالى وإنما هو تابعه ولكن قد يوجد السبب ولا يترتب عليه ماذا المسبب الحكمة يعلمه الله عز وجل قال وإذا أراد امرا قيض له اسبابا ولا ينافي هذا الحديث من لا يشكر ولا ينافي هذا الحديث حديث آخر يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله لأن شكرهم وعدم كفرهم هذا يعتبر ماذا الا لا تكفر إحسان الناس هذا من شكر الله تعالى اعتراف بما قدره الله تعالى لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم تدعو لهم تدعو له. لكون الله ساقه على أيديهم لكون الله ساقه أي ساق هذا الرزق على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم وتدعو لهم أو تكافئهم لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه يعني أعطيه مكافاته والله اعلم بحال هذه المكافاه فان لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له حتى تروا تظنوا تروا حتى تروا تظنوا انكم قد كافئتمه يعني الدعاء الدعاء ياتي بالمرحله الثانيه اولا تاتي المكافاه تكافئه يعني بماله تكتب له شيئا تهدي له سياره هذا الاصل ولكن اذا عجزت حينئذ تدعو لهم تدعو لهم وليس الدعاء هو الذي يكون ماذا يكون ابتداء قال حتى تروا أنكم قد كفأتموا فاضافه الصنيعة إليهم إنما هو لكونهم صاروا أسبابا إذا إضافة الرزق أو إضافة النفع أو دفع الضر إلى إلى الناس لكونهم ماذا أسبابا حينئذ يكون من باب إضافة المسبب إلى الى سببه مع اعتقاد أن المسبب الحقيقي هو هو الله عز وجل كسائر ماذا كسائل الأسباب لا فرق بين هذا وذاك لكونهم صاروا أسباب في إصال المعروف إليك وإلا فالذي قدره وساقه هو الله وحده هو الله وحده المراد بالحديث هنا إضافة النعمة إلى السبب إضافة النعمة إلى إلى والسيان الخالق وهذا من ضعف اليقين ضعف اليقين فكل من أحسن إليك تكافئه وتدعو له ولكن تعتقد بقلبك ماذا أن المسبب الحقيقي الذي ساقه وقدره هو الله عز وجل إذا نسيت أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل حينئذ صار ماذا صار من ضعف اليقين يعني من ضعف من ضعف الإيمان قال هنا وأن تذمهم اي الناس على ما لم يؤتك الله على ما لم يؤتك الله يؤتيك حذفت الياب لأي شيء للجازم ما لم يؤتك ما لم يؤتيك يؤتك هذا مرزوم به بحذف الياء والكاف هذا مفعول أول والمفعول الثاني هذا محذوف ما لم يؤتكه الله ما لم يؤتكه الله حينئذ حذف ماذا حذف الهاء ما لم يؤتك إياه يعني الذي ماذا الذي ما أعطاك إياه الرزق مثلا وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على ايديهم فتطلب من الناس مثلا أن ينفعك بشيء ما وتعتقد أنه سبب مع اعتقاد أنه سبب لكن ما حصل أو اعتذر فتذمه حينئذ هذا صار ماذا صار من ضعف اليقين من ضعف الإيمان لأنك علقت ماذا قلبك بالله نعم علقت قلبك بغير الله تعالى والأصل فيه في المسلم المؤمن الذي يسعى أن يكون من أصحاب الإيمان الكامل أن يعلق قلبه بالله تعالى لا بالناس سواء أعطوه أو لم يعطوه فإذا حرموه من ما يعتقد أنه له أو ذموه أو نحو ذلك وحينئذ يرجع إلى ماذا إلى أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل الذي ما قدر لك هو الله عز وجل فما أتاك على أيدي الناس فمن الله وما منعت وطلبته من الناس حينئذ لا تذنبه لأنه لو كان مكتوبا لك لا لساق الله تعالى عليك ولو بدون سبب صحيح أو لا؟ لكن ما, ما كتبه الله تعالى عندئذ تذمهم على اي شيء هل لهم تصرف في الكون هل لهم تصرف في الكون ليس لهم تصرف اذا تذمهم على اي شيء هذا يدل على نقص العقل وكذلك ضعف الايمان ضعف الايمان قال وان تذمهم على ما لم يؤتك الله أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك ذممتهم على على ذلك وهذا لا شك انه يقع كثيرا يعني هذه المسائل تحتاج إلى, إلى مراجعة نفس قال انه لم يقدر لك ما طلبته على ايديه فلو قدره لك لساقته المقادير اليك لساقته المقادير اليك يعني الله عز وجل بما كتبه ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره لو كتبه الله تعالى سينانك لو وقف الناس كلهم اجمعون في وجهك لن يقفوا البتة صحيح او لا لان الله تعالى اذا كتب الشيء انما امره اذا اراد الشيء ان يقول له كن فيكون هذه كلمه كونيه يعني لابد ان يقع ومعلوم ان الحكم الكوني واقع لا محاله صحيح الحكم الكوني ما اراد الله تعالى الغدا الكوني والحكم الكوني واقع لا, لا محاله ان رزق الله هذا تعليل لقوله ماذا ان تحمدهم وان تذمهم تحمدهم ان رزق الله اي عطائه جل وعلا لا يجره حرص حريص وان كان من سببه فإن كان مم من, من سببه لكن لا يكون موجبا مستقلاً يعني الحرص بد منه الذي لا يبالي ولا يحرص ولا يسعى لن يتحاق له ماذا؟ ما أراد لابد أن يحرص ولابد أن يسعى أن يأخذ بماذا؟ بالأسباب أن يأخذ به بالأسباب لكنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مستقلاً لا يجره حرص حريص مع كون الحرص من الأسباب بد عليه ماذا؟ أن يأخذ به بالأسباب لكن أراد أن يبين أن الحرص وبذل السبب هذا لا يكفي بد من ماذا؟ لابد من إذن الله تعالى لا يجر حرص حريص ولا يرده يعني لا يمنعه كراهية كاره. كراهية كاره بل كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وبحمده قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما حد يمنع عبدا وما يمسك فلا مرسل له من بعده والذي يمنعه الله عز وجل والذي يعطيه والله عز وجل وهو العزيز الحكيم ومن علم أن المتفرد علم بقلبه يقينا واستحضر ذلك ليس مجرد معرفة فقط ثم تزول لا علم واستقر هذا العلم بمعنى أنه يستحضره دائما صباح مساء ومن علم أن المتفرد بالعطاء والمن هو الله وحده وأنه هو الذي يرزق بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب بسبب وبلا سبب لأنه قد يحصل إنسان ماذا رزق دون سبب صحيح او لا؟ قد يأتيه ماذا؟ تأتيه تركه كبيرة عظيمة وهو جالس في بيته وقد يسعى ذاك يخرج ماذا من الصباح إلى المساء ولا يحصل إلا شيء يسير صح أو لا؟ هذا بدل سببا وقد لا يحصل شيئا أو يحصل شيئا يسيرا وذاك جالس هكذا توفي غني له حينئذ ماذا؟ جاءه ما جاءه إذا هذا بدون سبب بدون سبب فالرزق هنا ماذا؟ بدون سبب قال بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لا يحدث نفسه لم يمدح من علم أن المتفرد بالعطاء لم يمدح مخلوقا على رزق لم يمدحه ولم يذمه على منع ويفوض أمره إلى الله هذا تحقيق لي التفويض والتسليم والتوكل على الله تعالى فكل شيء من عند الله تعالى كل شيء من عند الله تعالى ولكن جرت عادة الله تعالى الكونيه أن يجري الأمور على على أسبابه فلا بد من الاخذ بهم الأسباب فلا تنافي بين بين امره فياخذ بالسبب لكن يتعامل معهم بماذا بظاهرهم بيدهم ولذلك قال بعض العلماء إن من الصحابه من كان ذا مال يعني صاحب تجاره ولكن مع ذلك كانوا من سادات الأولية صحيح او لا والفرق بين المتأخر ومن كان غنيا من الصحابه أن الصحابه جعلوا المال في ايديهم ولم يدخل قلوبهم البته الدنيا ما دخلت القلوب ولكن من كان بعدهم صار يتعامل بالمال بماذا بقلبه هو هذا الفرق وإلا قد يكون هذا غني من الصحابة من هو غني ومن الصحابة من يذهب ويسعى ويكتسب الى لكن كل ذلك باعتبار ماذا باعتبار الظاهر بمعنى أنهم لا يتعاملون مع الدنيا بقلوبهم البتة أما القلوب فلا يكون فيها إلا ماذا إلا ما يتعلق بي بالآخر لأن الدنيا والاخره ضرتان كالنقضين لا يجتمعان في قلب عبد البتة إذا دخلت الدنيا خرجت الآخرة وإذا سكنت الآخرة في القلب خرجت الدنيا قال ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه ويسلم قلبه لهم وقد بايع جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة ألا يسأل الناس شيئا ألا يسأل الناس شيئا هذا الأصل فيه ولذلك ذهب جمهور من أهل العلم لأن السؤال من مال ونحوه على أي وجه من صدقة أو زكاة أو غير أن الأصل فيه التحريم إلا لما جاء النص بالإذن فيه ألا يسأل الناس شيئا ولذلك وقعت البيع على عدم سؤال الناس مطلقا لماذا لأن سؤال المخلوق هذا يجعل القلب يلتفت إليه إن لم يسكن إليه مجرد التفات هذا الأصل فيه المنع مجرد التفات أن ينظر أو يلاحظ بقلبه أن هذا المال جاء من زيد من الناس مجرد الالتفات هذا يعتبر ممنوعا شرعا الا يسال الناس شيئا ولم يبح الا لضرورته الا لي لضرورته محافظه على كمال الحب لله يعني المنع من السؤال سؤال الناس محافظه على كمال الحب لله يعني التعلق بالله تعالى واخلاص التوكل عليه ثقه بالله تعالى قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى في تاويل الجزء الاول صفحه واحد صفحه اليقين يتضمن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله. يقين يتضمن ماذا؟ اليقين في القيام بأمر الله. يعني أن يأتي أوامر الله تعالى على يقين، وما وعد الله أهل طاعته هذا الذي يترتب عليه. هذا مأمور به شرعا ورتب عليه ماذا؟ رتب عليه الثواب العظيم. وما يترتب عليه كذلك من أثر في في الدنيا لان الطاعات لها اثار او لا لها اثار في القلب من جهه ماذا من جهه سعه الصدري ومن جهه نور الوجه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال وما وعد الله أهل طاعته قال واليقين يعني ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره يعني يدخل كذلك في في اليقين فاذا أرضيتهم بسخط الله هكذا بقدر الله تصحيف فاذا ارضيتهم بسخط الله يعني ارضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه وهذا انما يحصل متى اذا حصل تعارض بين بين رضا الخالق جل وعلا ورضا المخلوق بين طاعه الله تعالى وطاعه المخلوق ولذلك جاءت الاحاديث متواتره في انه ماذا لا طاعه لمخلوق في معصية الخالق. هذا متقرر فيه في الشرع حديث متواتر في ذلك حينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ألبت مطلقا إذا حصل تعارض بين الطاعتين وقدم طاعة الله وقدم طاعة الله على طاعة مخلوق دليل على كمال الإيمان وإذا عكس فهو دليل على ضعف الإيمان بل قد يكون ماذا قد يكون كفرا في بعض الأحوال وإن طاعتموهم إنكم اذا لمشركون إذن إنكم لم مشركون هذه ضاع في ماذا في مسألة واحده ومع ذلك حكم عليهم بالشرك الاكبر قال فإذا ارضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا ولا بوعده ولا برزقه فانه انما يحمل الإنسان على ذلك انما يحمل الانسان على ذلك اما ميل إلى ما في ايديهم بالقلب يميل ينظر يلتفت فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منه يعني من الإنكار لا ينكر عليه لماذا لأنه ستأتي ساعة من الساعات فيسأله حينئذ يترك ماذا ما أمر الله تعالى به في حقه فلا ينكر عليه من أجل ماذا أن تبقى الموده في ظاهره يظن أنها ماذا أنها تبقى المودة وليس الأمر كذلك الموده تبقى ب الله تعالى وامتثال أمره فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم وإما ضعف تصديقه بما وعد الله بما وعد الله أهل طاعته سطر وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتعيد والثواب في الدنيا والآخرة فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم وذلك من ضعف اليقين ذلك من من ضعف إذا لا يلتفت إلى الناس مطلقا ولا يسألهم حاجة البت هذا العصر فإن أجر الله تعالى شيئا ما على أيديهم فيرتفت حينئذ بقلبه لا إلى الله عز وجل ويجعل هذا من قبيل الأسباب لأن الله تعالى قد يسخر الخلق لك ماذا في جلب نفع أو دفع ضر قال وذلك من ضعف اليقين وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا له أمر في ذلك إلى الله لا له قدرت في نفسك وطلبت وسعيت أن يفعل زيد من الناس ما يفعل لكنه ما حصل إذا ما قدر الله تعالى ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى القدر لا ترجع إليه لأنه ليس بخالق ليس بموجد وإنما الأمر كله لا إلى الله عز وجل فلا تخفهم ولا ترجهم لا خوف ولا رجاء انما الخوف كله من الله تعالى والرجاء كله بالله تعالى ولا تذمهم من جهه نفسك وهواك ولكن من حمده الله ورسوله منه فهو المحمود هذه ما اعسرها يعني وضع الناس على ميزان الحمد والذم من هو المحمود من هو المذموم لا باعتبار ماذا الهوى وانما باعتبار موافقة الشرع فما هو محمود لكونه أطاع الله تعالى وعلى استقامة ولو كان سيء الخلق معك أنت مثلا صحيح او لا والعكس كذلك بي بالعكس حينئذ إذا كان ليس على استقامة على دين الله تعالى بل يترك المامور ويفعل المحظور وكان معك من أحسن ما, ما يكون فلا يمدح إنما يمدح من على حسب طاعته لله تعالى هذا هو الميزان هذا هو الميزان هذا, هذا ما أشقه قال ولكن من حمده الله ورسوله منه فهو المحمود فهو فهو المحمود الميزان باعتبار باعتبار مدح الناس أو ذمهم ليس باعتبار ما أسداه إليك أو منعه فتحبه وتجل وتكرمه وتمدحه إذا فعل لك ما ما أردت وإذا ما فعلت ذمه صرت صار ماذا أنت الميزان وليس الشرع وليس طاعه الله تعالى ولا شك أن هذا مصادم للأصول ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أي هذه حرف ندى أي محمد اعطني فإن حمدي زين وذمي شيء قال ذلك الله عز وجل ذاك الله عز وجل هكذا في ذاك الله عز وجل مدحي وذمي هذا لا, لا يقدم لا يؤخر لا تلتفت الناس يمدحون أو يذمون كل ذلك ما إلى ماذا؟ إلى تسخير الله عز وجل فقد يذمك الناس وانت على حق وقد يمدحك الناس وانت على باطن فليس الميزان في معرفة ما أنت عليه ونجاتك في الدنيا والآخرة ليس هو ماذا؟ ما يمدحه الناس أو يذمه وإنما هل أنت وافقت الشرع أم, أم؟ لا هذا هو الميزان الصحيح وهذا كلام حسن التمير رحمه وتعالى ويحتاج إلى جهاد. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره, كراهية كاره وتمامه إن الله وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ثم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يتمس أي طلب من التمس رضا رضا الله التماس رضا الله تعالى يكون بماذا بفعل السبب الطاعه بفعل السبب رضا الله رضا صفه لله عز وجل قائمه بذاته جل وعلا كيف تلتمس كيف تطلب بفعل ماذا بفعل السبب وليس عندنا الا الا الا طاعته جل وعلا الا طاعته قال من التمس رضا الله بسخط الناس البال العوض هنا بسخط الناس البال العوض أي أنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس ولو سخط الناس لا يلتفت إلنا إرضاء الناس أنت ما خلقت من أجل أن ترضي الناس وإنما خلقت من أجل ماذا أن ترضي الله عز وجل وطريق إرضاء الله عز وجل واضح كالشمس وهو ماذا العمل بما دل عليه الكتاب والسنة عمل بما دل عليه الكتاب والسنة قال أي أنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا قال بسخط الناس رضي الله عنه رضي الله عنه هذا جزاء من جنس العمل وارضى عنه الناس هذه زيادة ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وفي الموارد واسخط الناس عليه رواه ابن حبان في صحيحه رواه ابن حبان ورواه تلمذي بنحوه وغيره قال أخبرنا بن حبان حسن ابن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن المحارب عن عثمان بن واقد العمري عن أبيه عن, مح عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عاش هذا سناد الحسن عثمان بن واقد صدوق ربما وهيمه ما. قال هنا محشي بهذا اللفظ بهذا اللفظ ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف وفيه أيضا عطية العوف ذكره الذهبي في الضعفاء والمتركين ومعناه صحيح وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط هذه ليست هنا وهي من المصنف رحمه تعالى وأخذ من التيسير هي في الحديث السابق حديث السابق جعلها فيه في هذا الحديث حصل عنده ماذا؟ ها سبق نظر ظن أن هذا الكلام في حديث عائشه رضي الله تعالى وهو الحديث الذي الذي سبق لذلك قال فيه في الشرح هناك وفيه أن الإيمان يزيد وينقص لأنه قال من ضعف اليقين من ضعف اليقين أو اليقين المراد به الإيمان حينئذ ضعف كمال وفيه أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان وإلا لم تكن هذه الثلاثة من ضعفه وضادها من قوته هذه التي ذكرها في النص باعتبار المنطوق هي من ضعف الإيمان علامات أسباب تضعف الإيمان الضادها أسباب لقوة الإيمان, الإيمان. إذا الإيمان يزيد وينقص باعتبار هذه الأسباب إذا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان والإيمان كذلك يزيد وينقص هذا كله متعلق بالحديث السابق قال هنا والشاهد من حديث الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال قوله ومن يتمس رضا الناس بسخط الله تمس رضا يعني طلب رضا الناس أراد أن يرضي الناس ولو أسخط الله تعالى لا يهمه هذا لا شك أنه على خطر عظيم ورواه التلمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة رضي الله تعالى عنهما أن اكتب لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي تصري فكتبت اليه سلام عليك اما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنه الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس وكله الله الى الناس قالوا ضعف لانه تعلق بهم ومن تعلق شيئا وكل اليه كما جاء في الحديث دل ذلك على ماذا؟ على أن من علق قلبه بالناس في جلب المنافع أو دفع المضار حينئذ وكله الله إليه وكله الله إلى ضعف خور قال والسلام, قالت والسلام عليك التمس أي طلب وقال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى وكذبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته من أرض الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس من أرض الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرض الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا لم يغنوا عنه من الله شيئا لن يدخلك جنة ولم ماذا ولم يمنعك من النار هذا لفظ المرفوع قال ولفظ الموقوف من أرض الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرض الناس بسخط عاد حامده من الناس ذاما جزا من جس العمل يعني هو أراد ماذا أراد أن يستجلب حمد الناس بسخط الله عز وجل حينئذ حصل ماذا؟ حصل العكس لم يرضى الناس، الناس لا يرضون حينئذ يعودون عليه بماذا؟ بالذم والعيب والنقص قال ومن أرضى الناس بسخط عاد حامده من الناس ذم ثم قال ابن تيمية هذا لفظ المأثور عنها وهذا من أعظم الفقه في الدين قال والماثور احق واصدق هذا اذا صح فان من ارضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب بلا, بلا شك واما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك قد لا يحصل ذلك الناس كلهم عموما لا بدون استثناء ما رضي عن ربهم جل وعلا صحيح أو لا ما رضي عن أنبيائه والمرسلين ما رضي عن الصالحين وعلى الاتقياء والأولياء إذا يكفيك هذا ماذا ألا تلتفت إليهم والبتة وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل بل لا يحصل لكن يرضون متى يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض اذا سلم من من الأغوى هي هياته وإذا تبينت العاقبة وإذا تبين لهم العاقبه هكذا في الفتوى وإذا تبين لهم العاقبة ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وأما كون حامده ينقلب له ذاما فهذا يقع كثيرا يقع كثيرا وكم, وكم ترى ممن يمدح شخصا ثم بها أيام فإذا به يسلخ سلخا ويحصل في العاقبة فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم وفي هذا الحديث بيان عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله وأن العقوبة قد تكون في الدين كقوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم يعني العقوبه قد تكون, ماذا؟ قد تكون في الدنيا وقد تكون فيه في الدين الآية مناسبة الحديث للترجمة قوله من التمس رضا الناس بسخط الله أي خوف منه حتى يرضوا عنه فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى حينئذ رجع إلى أصل الباب هو الخوف من من الله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هذا الباب الثالث والثلاثون من أبواب كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا أمر اكملوا أمر والأمر يقتضي الوجوب إذن التوكل واجب صحيح لا التوكل واجب لا ليس صحيحا لا افعل افعل التي للوجوب اذا علقت اذا علقت بشيء ما بوصف حينئذ صار هذا الوصف داخلا في الوجوب هنا قال فتوكلوا على على الله حينئذ تقول التوكل على الله واجب ليس التوكل واجب صحيح فهمتم التوكل واجب هكذا خطا في قصور توكل على من على الله هنا أوجب التوكل على الله إذن على الله متعلق بقوله توكلوا هذا امر له. الأمر اقتضي الوجوم حينئذ تعلق به على الله إذن آمر هنا بالتوكل عليه جل وعلا آمر بالتوكل عليه. كما لو قال صم يوم الاثنين ها صوم واجب في يوم الاثنين لو صام يوم الثلاثاء ما أجزع صحيح لو قال كما لو نذر لله علي أنا أصوم يوم الأحد قادم إن حصل كذا وكذا صام يوم السبت هل وفى بنذره جواب لا لماذا لأن الصوم معلق هنا مقيد كذلك لو قال صوم يوم الاثنين حينئذ علقه فالواجب هو إحداث الصوم لا مطلقا وإنما هو مقيد ولذلك الدقة هنا أن تقول ماذا فتوكلوا هذا أمر بالتوكل على الله تعالى والأمر يقتضي الوجود ولذلك قدم ماذا الجار والمجرور وعلى الله لا على غيره لا على غيره أعتمد على الله لا على غيره وقوله فاء الفاء هذه لتحسين اللفظ ليست عاطفة ليست عاطفه لماذا لوجود الواو لوجود الواو لأن قوله ماذا على الله المتقدم الأصل وفتوكل على الله وفا هذا ما ينفع في لسان العرب اذا جاء في القران هذه لابد من تخريجه نقول الفاء هنا زائدة لتحسين اللفظ او معروف في لسان العرب الفا لسان العرب الفاء لتحسين اللفظ لا عاطف الوجود الواو كقوله بل الله فاعبد بل الله فاعبد ان كنتم مؤمنين هذا قيد ودل على ماذا على ان التوكل المامور به هنا على الله تعالى شرط في صحة الإيمان جزء من الإيمان لا يتجزى لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي ومعلوم أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان فصار هذا ركنا وجاء بصيغة الشرط إن كنتم مؤمنين إن هذه شرطية وكنتم هذا فعل الشرط كنتم أنتم مؤمنين من هذا خبر الكون وجواب الشرط محذوف إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله هذا على مذهب البصريين وعلى مذهب الكوفيين يجعلون ما قبله توكل وهو هو, هو جواب الشرط المتقدم وليس عندنا محذوف ليس عندنا محذوف عليه بصريون هنا قال التوكل الاعتماد والتفويض توكل الاعتماد والتفويض فوض إليه الأمر تفويضا رده اليه فوض اليه الأمر تفويضا رده اليه وسلم امره اليه واعتمدت على الشيء اتكأت اعتمد عليه في كذا اتكل هنذين تكلوا على على الله عز وجل ويسلم أموره الباطن والظاهرة إلى الله تعالى التوكل الاعتماد والتفويض أي الاعتماد على الله تعالى في, ماذا؟ في حصول المطلوب ودفع المكروه في حصول المطلوب لأنه لابد من ماذا؟ لابد من مرغوب فيه يريد تحصيله ولابد من مرهوب يريد ماذا دفعه الانسان الدائر بين الامرين اما مصلحه يريدها واما مفسده يريد دفعه هذا او ذاك ليس ثم الزياده فحينئذ الاعتماد على الله تعالى يكون في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقه به وفعل الاسباب الماذون فيها ولابد من الامرين لابد من, من الامرين لان الاعتماد على الله تعالى مع الثقة هذا ركن في التوكل وكذلك الأخذ بالأسباب جزء لا يتجزأ من من التوكل فهو داخل في حقيقة التوكل على الله تعالى الأول الاعتماد على الله تعالى اعتمادا صادقا والثاني مع فعل الأسباب قال ابن قيم رحمه الله تعالى وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب هذا بالاجماع عند العلم قوم غيرهم اجمع على ان الاسباب لا تنافي التوكل بل هي جزء من من التوكل قال فلا يصح التوكل الا مع القيام بها لا يصح التوكل إلا مع القيام بها قال والا فهو بطاله وتوكل فاسد بطاله وتوكل فاسد يعني اذا اراد ماذا اذا اراد الولد لابد ان ينكح صح او لا أو يدعو الله عز وجل لعله يسقط من السماء صح أو لا لابد من أخذ به بالأسباب إذا أراد المال إذا أراد العلم كذلك لابد من من أخذ به بالأسباب لابد من أخذ به بالاسباب قال هنا وهو من عمل القلب وهو من عمل القلب لكن له آثار على اللسان له آثار على على الجوارح قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب توكل عمل قلبي يقال وهذا قاله أبو السعادات قالوا توكل بالأمر إذا ضمن القيام به توكل بالأمر إذا ضمن القيام به قال ووكلت أمر إلى فلان إذا اعتمدت عليه فيه أراد المصنف رحمه تعالى بالترجمة بهذه الآية بيانا أن التوكل فريضة. فريضه قال يجب إخلاصه لله إذا فريضة كغيره من الفواجبات عبادة من العبادات والعبادات لابد من ماذا لا بد من اخلاصها لله تعالى ولا بد من معرفه كيفيه التوكل فيه في الشرع قال يجب اخلاصه لله والذي دل على ذلك قوله ماذا وعلى الله ولذلك قال فان تقديم المعمول يفيد الحصر اي معمول هذا ها الجار المجرور الجار المجرور فان تقديم المعمول يفيد الحصر اي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين هذا تقديم المعمول إياك هذا مفعول به إياك فاصلا حينئذ أصل ونعبدك فلما أريد الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه قضي حقه التأخير هنا كذلك فتوكلوا على الله ويحتمل ماذا أن يتوكل على غيره لكن لما أراد حاصر التوكل فيه جل وعلا ونفيه عما عداه قال وعلى الله فتوكلوا اي لا على غيره وهو أسلوب عربي معروف أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره فهو أي التوكل أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة ويكفيك أنه لا يلتفت إلى إلى الناس أبدا ولا يعتمد على ما في يده من مال نحو ذلك فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أمور الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله يعني على وجه الكمال في أعلى المقامات أعلى المقامات الذي لا يعتمد إلا على الله ولا يلتفت قلبه إلى ما سوى الله تعالى هذا في أعلى المقامه لكن يحتاج إلى والذين جاهدوا فينا يحتاج إلى الجهاد أما قراءة الكلام هذا من أسهل ما ما يكون وليس هو ماذا ليس هو تحقيق للتوكل هذا عزم كما قال من رحمه تعالى يعني يقرأ ان شاء الله هذا سأفعله وامتثل ذلك هذا عزم لكن الحقيقة ماذا هو ملابسه ذلك بالأمور الواقعة قال فإنه اذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه سوى الله تعالى صح اخلاصه حينئذن ومعاملته مع الله ولذلك أمر الله به بالتوكل في غير آية من كتابه بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام كما في الآية إن كنتم مؤمنين هذا شرط بمعنى أن التوكل لا يصح عند عدمه لعم. بمعنى أن الإيمان لا يصح عند عدم التوكل لا يوجد الإيمان حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا الذي لا يتوكل على الله تعالى مطلقا هذا ليس بمؤمن ليس بمؤمن ننفي عنه ماذا؟ الايمان لكن هذا معرفته يحتاج، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام كما في الآية، كذلك قوله وقوله كما في الآية وقوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، جعلوا ماذا شرطا في في الإسلام؟ إذا هو شرط في الإيمان، وكذلك هو شرط في في الإسلام، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، فدل. أي هذا النص والآية التي ذكر المصنف دل على ماذا؟ على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه بعدم وجوده لأنه لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما لأن قوله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قد يقال ماذا؟ أنه قد ينتفي الإيمان لكن لا ينتفي الإسلام لكن جاءت الآية الأخرى دلت على ماذا؟ على أن الإسلام ينتفي صحيح؟ هل كل مكان سببا لانتفاء الإيمان؟ يكون سبب لانتفاء الاسلام تب السؤال دقيق هذا يعني بني عليه هل كل ما كان سببا لانتفاء الايمان يكون سببا لانتفاء الاسلام في تفصيل نعم ما هو اصل الايمان اصل ان كان المراد به لان الذي الذي يعارض الايمان اما ان يعارض الاصل وهو النواقض حينئذ كل ما كان مناقضا ومعارضا ودل على انتفاء اصل الايمان دل على انتفاء الإسلام ولا شك ذلك اذا بطل ايمانه من اصله ليس مؤمنا حينئذ لا يكون مسلما, لا يكون مسلماً. واذا كان سببا لانتفاء الإيمان الواجب الذي هو على اصل الإيمان حينئذ لا يكون سببا لانتفاء الاسلام قال فدل على انتفاء الإيمان والإسلام بانتفائه وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك فانه شرك هكذا هنا وفي الفتاوى الجزء العاشر صفحة 257 فإنه مشرك فإنه مشرك يعني ماذا؟ لأنه وقع فيه شرك إما أصغر وإما أكبر إما أصغر وإما أكبر الاكبر واضح يسمى مشركا والأساس هذا محله تأمل لكن لا مانع من ماذا لا مانع من التسمية به قال ابن قيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال فذكر اسم الإيمان ها هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل يعني إذا وجد الإيمان استدعاء التوكل يعني تحقق ماذا التوكل فالإيمان دليل على ماذا وجود التوكل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وهكذا أعمال القلوب كلها فيما يتعلق بالإيمان كلما كملت أعمال القلوب محبة ورجاء وخوف وتوكلا وإنابة قوي الإيمان وكلما نقصت نقص الإيمان فمدار الأعمال كلها اللسانية وكذلك أعمال الجوارح مداره ما على ماذا؟ على القلب ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح سائر الجسد أو الجسد كله ثم قال ما وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب إذن القلب المراد به ماذا؟ أعماله وتصديقه وعلمهم. قال وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد ولا ولا بد وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة وعلى أنه فرض وإذا كان كذلك فصرف لغير الله شرك أكبر صرف لغير الله تعالى شرك لانه أمر به صحيح او لا إذا هو عبادة فرض إذا صرف لغير الله تعالى يكون ماذا يكون شرك. لكن هل كل توكل يكون شركا أو لا قال المصنف رحمه الله تعالى والتوكل قسمان توكل قسمان يعني التوكل على غير الله توكل على غير الله تعالى قسمان أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يقدر عليه يعني يعتمد على غيره توكل بمعنى ماذا؟ بمعنى الاعتماد والثقة أن يعتمد على ميت أو غائم ويثق فيه وهذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى هذا هو ماذا؟ الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأكبر قال اسم أحدهم التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة وهذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله وجميع عباد القبور داخلون في هذا النوع لأنهم ماذا يعتمدون على الموتى ويعتمدون على على الغائبين في ماذا في جلب المنافع ودفع المضار في في جلب المنافع ودفع المضار فدل ذلك على ماذا؟ على أنه لا يخلو من تعلق قلبه بميت من انتفاء التوكل يعني انتفى عنده التوكل الشرعي صار ماذا؟ مشركا في هذا النوع قال فهذا شرك أكبر فهذا شرك أكبر فهذا النوع الأول اعتبروا ماذا؟ اعتبروا شركا أكبر نعم شركا. لأن الاعتماد على الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله هو ماذا؟ هو التوكل المأمور به شرعا أو التوكل عبادة توكل عبادة وخضوع وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه بحيث يعتقد أن بيده جلبا من نفع ودفع الضر فهذا يجب إخلاصه لله تعالى وصرف لغيره شرك أكبر قال وأما التوكل على الأحيان إذن الأول يتعلق بماذا بالموت والغائبين الثاني الأحيان الحاضرين احترازا عن الغائبين والسلاطين ونحوهم فيما اقدرهم الله عليه السلاطين رذ به ماذا يتعلق بالرزق ونحو ذلك يعني الوظائف هي داخلة تحت تحت ايديهم قال ونحوهم فيما اقدرهم الله عليه من رزق او دفع اذى ونحو ذلك فهو نوع شرك اصغر هو نوع شرك اصغر لانه اعتمد على غير الله تعالى التفت الى غير الله تعالى وذلك متى إذا جعله سببا واعتمد على السبب وهذا المحل هنا لأن هذه أسباب يعني مثلا الوظائف هذه قد تكون شركا أصغر وظائف كلها قد تكون ماذا شركا أصغر باعتبار ماذا باعتبار أنها سبب هي سبب لا إشكال فيه يعني الجهة الموظفة قادرة على أن تعطيك مالا في آخر الشهر لكن إذا اعتمد عليه ونسي المسبب الحقيقي صار ماذا شركا أصغر هذا المراد به هنا حينيذن صار أصغر ولا يكون شركا أكبر قال وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذن ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر قال رحمه الله تعالى هنا وأطلق عليه الشيخ سليمان نوع شرك خفي نوع شرك خفي لأنه قد لا يعلم به الإنسان يعني كونه يلتفت إلى, إلى المال أو إلى السبب وينسأ او لم يلحظ انه لم يعتمد على الله تعالى قد يكون خفيا هو يظن ماذا انه معتمد على الله تعالى لكنه في نفس الامر هو معتمد على على المعطي قال والمباح أن يوكل شخصا بالنيابه عنه في التصرف من امور دنياه هذا ما يسمى بالوكاله عند الفقهاء باب الوكاله جائز هذا بالاجماع جائز به لكن بشرط الا يعتمد عليه الا يعتمد عليها وكاله جائزه في في الجمله ولكن يجعلها سببا هي من قبيل الاسباب فلا يعتمد عليها الوكاله جائزة وهي أن توكل شخص في فعل مقدور عليه قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في ذبح ما بقي من هديه ووكل كذلك ابا هريره على الصدقه ووكل عروه من الجعد في شراء وضحيته هذه وكاله لكن لا يعتمد عليها قال والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف من أمور دنيا فهذا جائز بالإجماع لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته يعني له جهتان باعتبار المعنى يعني القصد هو سبب ولا يعتمد على السبب ثانيا حتى في الألفاظ يمنع أن يقال ماذا توكلت عليه وإنما يقال وكلته فإنه ولو وكله بد أن يتوكل في ذلك على الله أن الذي يجري الأمور على يديه ولو كانت بالوكالة الشرعية إنما هو الله عز وجل إذا وكلت شخصا ليفعل عنك كذا وكذا من الذي يرتب على على السبب الله عز وجل إذا لابد أن يعتمد على الله تعالى بباطنه ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه قال المصلف الله تعالى وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم إنما اداه حصر يعني ما المؤمنون الا من اتصف بما بما ذكر من بما بما ذكره قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال هنا وجلت خافت وجلت فرقت اي فزعت وخافت قال ابن عباس في الايه المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند اداء فرائضه يعملون بماذا بالظاهر وأما قلوبهم فهي خاويه خالية من الإيمان ولذلك لا يتأثرون لا يتأث... لا يخشع المنافق انما يخشع من المؤمن إذن قلوبهم خاويه لن يتاثر بشيء من فرائض الله تعالى المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند اداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آياته ولا يتوكلون على الله ولا يتوكلون على الله لانه قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون قولوا على ربهم يتوكلون هذا الشاهد ولذا قال المصنف الآية إذا أراد الشاهد ولم يأتي به في النص قال الآية وأحياناً يحذفه ولا ياتي بالآية هذا فرق بين النوعين أحياناً ياتي بجزء آية ولا يقول الآية بعد ذلك بمعنى ماذا أنه ذكر في المذكور الشاهد الذي أراده وأحياناً لا تكون آية فيها طول فياتي بأولها فيقول ماذا الآية؟ أي أكمل الآية وسياتيك ماذا؟ الشاهد وإلا لو قرأنا كذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقفنا هنا اين التوكل؟ ليس في المذكور ماذا؟ ما يدل على على التوكل والباب إنما هو في ماذا؟ في التوكل قال آية بالنصب يعني اقرأ الآية ويجوز الآية على وجه فيه ضعف عند الكوفيين قال هنا ولا يؤمنون بشيء من آيات ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا اذا اذا غاب واما اذا ظهر للناس حينئذ يصلون معه مع الناس حينئذ يكون ماذا وهذا من صفات المنافقين صفات المنافقين ولذلك تارك الصلاه قد يكون كافرا وقد يكون مرتدا نعم قد يكون كافرا مرتدا وقد يكون منافقا متى يكون منافقا اذا مثل هذا نعم اذا كان يصلي مع الناس واذا خلى في بيته ما صلى ترك الصلاه هذا يسمى منافقا في الشرع لأنه أظهر الإسلام. أظهر الإسلام ولذلك تجري عليه احكام المنافقين فإذا سألتك امرأة قال زوجي يصلي مع الناس لكنه في البيت لا يصلي لا تقول لها ماذا اخرجي من البيت ركيه لا وإنما تجري عليه ماذا أحكام المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء تحت أزواجهم و... تحت أزواجهن و... وكانوا ماذا منافقين صح او لا ولم يقل لامرأة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض بعض من أخبره الله تعالى وعلمه أنه من من أهل النفاق ما أمر زوجته أن تتركه وتمشي وإنما أبقاه على على ظاهره فتبقى على على ظاهرة تارك الصلاة قد يكون مرتدا إذا أظهر ذلك صرحا وقد يكون ماذا قد يكون منافقا فتجري عليه أحكام المنافقين وهذه المسائل التي ينبغي التأمل فيها يعني المنافق هذا حذف اليوم لا وجود له عند الناس يعني هو موجود شرعا ثابت لكن يجب أن يعرف ماذا أن المنافق هذا يظهر للناس الإسلام ويظهر للناس التمسك بالشرع ويظهر للناس إلى آخره لكن في باطنه قد يكون ماذا قد يكون عنده نواقض لا يظهرها على عامة الناس هذا الله تعالى أعلم انهم منافق قال ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم فأخبر تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب خافت فزعت الآية فأدوا فرائضهم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم إلى هنا تأكَلَم عباس وقال السدي هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية وقال السدي هو الرجل يريد أن يظلم يهم هذه حشون هنا هو الرجل ذكر ابن كثير بهذا اللفظ لكن عند ابن جرير بدون يهم قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية في تفسير الطبر قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية أحسبه قال فينزع عنها وما أورد المحشي ابن كثير قال فيقال له اتق الله فيوجل قلبه يعني يريد معصية يريد أن يقدم على معصية فيسمعه من علم بحاله فيقول له اتق الله حينئذ ينزجر خاف من الله تعالى هذا عنده إيمان أو لا هذا عنده إيمان منذ أن سمع اتق الله تحرك إيمانه فيوجل قلبه يخاف رواهما ابن جرير وغيره وهذه صفة المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف من الله ففعل أوامره وترك زواجنا فإن وجل القلب من الله يسلزم القيام بفعل المأمور وترك المحظور وجل القلب يعني الخوف يعني ليس المراد مجرد خوف القلب فقط ولا ينبني عليه فعل المأمور ترك فعل المأمور وترك المحظور لا هذا لا فائدة من وجوده وإنما لا بد من هذا لا بد من من آثارين كل أعمال القلوب لابد من ماذا لابد من أثين لابد أن يترتب عليها طاعة لله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النهوة وإلا فلا فائدة منهم. وقوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا أي تصديقا وامتثالا دلت على زيادة الإيمان ونقصانه قالوا قد أجمع عليه أهل السنة وعلى ربهم وأجمع عليه على ماذا على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص أجمع عليه أهل السفر المخالف يكون متدعا يكون وعلى ربهم يتوكلون يتوكلون على ربهم كالسابق ونقو على الله الإله وعلى ربهم ها. الإله كذلك لأن الرب إذا أطلق دخل فيه الله والعكس بالعكس سواء كان حقيقة شرعية أو لغويه وعلى ربهم يتوكلون أي لا يرجون غيره لانه قدم ما حقه التأخير لا يرجون غيره بل يعتمدون عليهم ويفوضون أمورهم إليه فوصفهم تعالى أي وصف المؤمنين حقا وصفهم تعالى باعلى مقامات الإحسان وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده وهذه تقتضي كمال الإيمان كمال الإيمان مستحب وحصول أعماله الظاهرة والباطنة يعني ما ذكر مستلزم لمال ما ترك ما ذكره هنا في الآية ولذلك نتيمين الله تعالى من أوسع من تكلم عن هذه الآية في الإيمان الكبير جعلها حاصرة لجميع الأوامر والنواهي لأن القلب إذا عمر بالخوف والتوكل السل ان أن يعمل بجميع ما أمر الله تعالى به واجتنام ما نهى عنه قال رحمه تعالى وقوله قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حسبك الله يكافيك حسبك الله حسب هذا حسبك الله يجوز فيه الوجهان كل منهما يجوز ان يكون مبتدا وان يكون خبرا فحسبك الله حسب هذا خبر مقدم والله رجل جلاله مبتدا ام اخر اي ما الله الا حسبك هذا وجه وقال به بعض المفسرين ويجوز العكس اي ما حسبك الا الله إلا الا الله هذا احسن لأن أراد ماذا الإخبار عن الحسب هنا كفاية والكافي والله عز وجل حسبك أي ما حسبك إلا الله لأنه ماذا ها. أي ما حسبك إلا الله اذا حسبك الله يلزم فيه ماذا يلزم الوجه وجعل حسب مبتدا ولوظه الجلالة خبر أحسن لأن المراد الإخبار عن الحسب أي ما حسبك إلا إلا الله ومن اتبعك ومن الواو هذه عاطفه يعني. من اتبعك هل اذن عطف على اي شيء على الكاف ولو عطفنا على ارض الجلاله ماذا يكون المعنى هاي حسبك الله كافيك الله وكافيك كذلك من اتبعك هذا باطل انما الكافي هو الله عز وجل فقط وحده دون, دون ما سواه هاي إذا اذا عطفته على الكاف صار ماذا الله حسبك وحسب من اتبعك صحيح حسبك الله وحسب من من اتبعك في لذلك المعنى الصحيح قيم رحمه وتعالى أطال في تقل هذا الآية في أول زاد المعاد فليرجع إليه قال وقوله يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال هنا أي الله وحده كافيك وكافي أتبعك كافيك أنت وكافي أتبعك كافي أتبعك هو اتبعك مفعول به قال ابن القيم هذا أي الله وحده كافيك وكافي أتبعك فلا تحتاجون معه إلى أحد ونظير هذه الآية قوله فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقيل المعنى حسبك الله وحسب وحسبك المؤمنون وهذا خطأ محظ لا يجوز حمل الآية عليه فالرغبة والتوكل والحسب ونحو ذلك لله وحده حسب كالتوكل كما أن التوكل لا يكون إلا على الله تعالى كذلك الحسب الكفاية لا تكون إلا من الله تعالى وحده فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فالرغبة والتوكل والحسب ونحو ذلك لله وحده ولذلك فرق هنا بين الحسب والتأييت أيدك بنصره وبالمؤمنين تأييت قاتلوا معك سبب أو سبب لا إشكال فيه أمر ظاهر أما حسب فهو وحده لله لذلك قال فإن حسبك الله ففرق بين الحسب والتأييد فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده الله عز وجل ينصر هو جل وعلا وينصر كذلك بالملائكة وينصر كذلك بعباده المؤمنين قال رحمه الله تعالى كما أن العبادة والتقوى والسجود لا يكون إلا لله وحده لا يكون إلا لله وحده. يعني جعل تنظيرا مع ماذا مع السجود لله تعالى ومثلها قوله تعالى وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون الاتيان اتى بالرسول صلى الله عليه وسلم لانه مشترك في الظاهر يعني يجوز اسناده الى الله تعالى ويجوز اسناده الى المخلوق وأما في الرغب قال إن إلى الله رغمون اي لا إلى غيره قال هنا وبه يظهر مطابقة الآية للترجمة فإن كان فإذا كان هو الكافي لعبده وحده وجب الا يتوكل إلا عليه وجب أن لا يتوكل إلا عليه والعبد إذا علم بقلبه أن الذي يكفيه من أعدائه هو الله عز وجل وحده ودون ما سوى يقتضي ماذا يقتضي ذلك أن يتوكل على الله تعالى وحده قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه من يتوكل على الله فهو حسبه من هذه شرطية يتوكل جزمي طيب توكل على الله فهو حسبه فهو حسبه فوقعته جواب الشرط هو مبتدى حسبه خبر جمله في محل الجزم جواب الشرط هذه لها منطوق ولها مفهوم ما منطوقها بالمنطوق الذي يحقق التوكل على الله فالله كافيه. بالمفهوم العكس من لا يحقق توكل على الله عينئذ فليس الله تعالى كافيه ليس الله تعالى قال أي كافيه وقد جعل الله سبحانه لكل عمل جزاء من نفسه كما قال ابن قيم وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته جزاء التوكل نفس كفايته. واذا كان الله سبحانه نفسه كافيا عبده نفسه بالرفع توكيد لقوله الله واذا كان الله سبحانه هذه جمله معترضه نفسه كافيا عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو فلا مطمع فيه لعدو ولو توكل عليه حق توكله فكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له فرجا ومخرجا هذا كلام القيم رحمه الله تعالى جعل له فرجا ومخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب لكن بشرط وهو ان يحقق التوكل ليس سأفعل سافعل سافعل وانوي لا لابد من تحقيق ذلك قال ابن قيم بعد ذلك ومن صدق توكله في حصول شيء ناله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 والله يعني صاحب المعصية قد يتوكل على الله تعالى ويحقق التوكل فقد يعطيه الله عز وجل قد يعطيه الله. وكذلك ما يتعلق به بالمباح إذا كل من توكل على الله تعالى فهو, فهو حسبه. وهو حسبه وكذلك يعطيه ماذا ما ناله البحثون في ما يتعلق بالنيل قال وفيها دليل على فضل التوكل يعني الآية دليل على فضل التوكل وأنه أي التوكل أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار والتنبيه بالقيام بالأسباب مع التوكل يعني في الآية لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل ولا ان ذلك من من أسباب التوكل واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها يعني التوكل سبب في ماذا في نيل ما عند الله تعالى في نيل ما عند الله تعالى قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار هذا له حكم الرفع أن ما الذي أدراه؟ إلا على قول بأن ابن عباس ها يروي عن بني إسرائيل يعني يأخذ من بني إسرائيل قالها إبراهيم عليه السلام حين القي في النار قال هنا ماذا حسبنا الله اي كافينا فلا نتوكل إلا علي. حسبنا الله الله حسبنا حسبنا الله يجلز فيها كافينا فلا نتوكل إلا عليه قال تعالى اليس الله بكاف عبده بلى ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه أمور عباده نعم الوكيل وكيل فعين أي الموكول إليه أمور عباده ونعم من توكل عليه المتوكلون كما قال واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير ومخصوص نعم محذوف نعم فعل ماضي والوكيل فاعل والمخصوص ماذا محذوف نعم الرجل زيد زيد هذا يسمى مخصوص نعمه مخصوص نعمه اي هو مبتدى والجملة قبله خبر نعم الرجل فعل وفاعل مثل قام زيد زيد هذا مبتدى مؤخر والجمله من الفعل وفاعل في محل رفع خبر مقدم ويجوز غير ذلك لكن هذا قدام من الملك رحمه الله تعالى كما قال اعتصموا بحمد نعم قال ومخصوص نعمه محذوف تقدير نعم الوكيل الله. نعم الوكيل اللهم فهو سبحانه حسب من توكل عليه وكاف من لجأ إليه قال قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا كان آخر قول إبراهيم حين ألقي كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وذلك لما دعا قومه الى عباده الله وحده لا شريك له فابوا امتنعوا فكسر او كسر اصنامهم فجمعوا له حطبا يعني جزء الوجهان واضرموا له نارا أشعلوا ورموه بالمنجنيق وقالوا قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين يعني فعارضه جبرائيل في الهوى فقال ألك حاجة حاجه فقال اما اليك فلا هذا تحقيق لي للتوكل مع كوني ماذا ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا وجعلناهم الاخسرين إذا الحسب هذا ما خذ من من الإحساب هو الكفاية قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني أراد الآية الذين قال لهم الناس ان الناس الناس أراد به الركب هنا ناس الركب إن الناس قيله أو السفيان أو معه عام أريد به الخاص عام أريد به الخاص ومر معنا التفريق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص العام المخصوص ابتداء أريد به بالنية بالإرادة أريد به ماذا العموم ثم جاء مخصص لإخراج بعض الأفراد وأما العام الذي أريد به الخصوص ابتداء تكلم به المتكلم وأراد به البعض ولذلك هو من إطلاق الكل وإرادة البعض وأجمع اهل الأصول على أنه مجاز أجمع أهل الأصول على أنه مجاز قال هنا حين قال له الناس عرفنا الناس الركب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ولذلك في نسخة حين قالوا له إن الناس فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اي كافينا حسبنا الله مبتدا وخبر ونعم الوكيم وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد فمر بهم ركب من عبد القيس فقالوا أين تريدون قال نريد المدينة قالوا هل أنتم مبلغون عن محمدا رسالة قالوا نعم قالوا فإذا وافيتموه يعني أتيتموه واف فلان اتى واف هكذا واف فلان اتى فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السيرة أجمعنا اي عزمنا أجمع بمعنى عزم أجمعنا السيرة إليه وإلى أصحابه لنسى أصيل بقيتهم سأصيل سا سأصلته قلعته بأصوله استيصال ومنه قيل استأصل الله الكفار أي أهلكهم جميعا عن بكرة أبيهم فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد حمراء, الأسد حمراء الأسد تأنيث أحمر مضافة إلى الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة إلي انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من أحد قام بحمراء الأسد يومين قال خارجا لقتالهم في سبعين راكبا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وأبو عبيده صحابة كلهم كبار الصحابة كبار الصحابة ما بقوا في المدينة قال نحن على ثغرة وإنما ماذا خرج هذا الأصل قال وابن مسعود وابو عبيده لما بلغه ان ابي سفيان ومن معه قد اجمعوا الكره عليه مره ثانيه فاخبروه بالذي قال ابو سفيان واصحابه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل فقالوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء ورد الله كيد ابي سفيان والقى الرعب في قلبه فرجع الى مكه وفي الحديث اذا وقعتم في الامر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل هذا رواه ابن مردوي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه وضعيف في مصعب بن سعد قال ابن عدي يحدث عن الثقات بالمناكين ويصحفهم والضعف على رواياته بينه قال فهي كلمه التفويض والاعتماد والكلمه التي شرع أو شرع أن تقال عند الكروب والشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل وفيه أن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخر رواه البخاري و... والنساء وإذا قيل البخاري كفى لكن زاد النساء لعله لحكمة عنده الله تعالى أعلم إذن هذا الباب أراد به ما يتعلق به بالتوكل على الله تعالى وأنه عبادة وفريضة يجب إخلاصها لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين